حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا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 وَفَجّرْنَا الْأَرْضَ عَشْرِينَ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُورٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مدكر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 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر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 أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ دَرَاءَةٌ فِي الذُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كنمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إِ المُتَّقِينَ فيِي جَن النتِ وَنَاو فيِي مَقابِ صدِقٍ عِ دَمَكِم